الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان على النّبي على أسرة الأنبياء ومن سيدنا محمد النبي الأمين على آل النبيين الطاهرين وصحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا زلنا نستعرض صورة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ولا زلنا نعيش يومه. ومشاهده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما ذكرت في الحصه الماضية فكلما قرب, و... قرب وقت وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وعظمة المبشرات وعظمة المناقب وعظمة الفضائل ولعل في ذلك سر أو حكمة لعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما سطر في الغيب من المحن ومن الابتلاءات التي سيبترى بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصاره ولذلك و وجعل له من الفضل وجعل له من المناقب ما لم يجعلها لغيره وقد سبق أن تعرضنا لحديثين بارزين واضحين في هذا الباب أولهما ما وقع يوم خيبر من أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بإعطاء الرايه لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وتطلعت لها نفوس القوم بما فيهم كبار الصحابة وخيارهم وفضلائهم وعد النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك جميعا بما فيهم أبو بكر وبما فيهم عمر وأعطى الراية لأمين المؤمنين علي بن أبي طالب مما يدل على كهيئه مما يدل على على أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من الأقدار ما لا يهيئ غيره وكذلك كان ثم ذكرنا الحديث الثاني حديث المنزلة وهو أيضا من الحديث العظيمة والشريفة في فضل الإمام علي بن أبي طالب حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بمسزلة هارون من موسى وقلنا بأن المنزل لفظ عام لا يستثنى منه إلا مسثنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبوة لكن كل ما ثبت لهارون من المنازل من كونه أخا لموسى من كونه وزيرا له من كونه أقرب الناس إليه أقرب الناس إليه واذعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي من كونه أقرب الناس إليه من أهله من كونه استخلفه حين ذهب موسى إلى أين ذهب من كونه كان أعلم الناس بعده في قومه فكل هذه المنازل التي كانت لهارون كل هذه المنازل التي كانت لهارون كانت لي علي رضي الله عنه سوى النبوة قال إلا أنه لا نبي بعد يعني فقط هذه هي المنزل الوحيدة التي لم يبلغها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن لا شك أنه بنيله كل المنازل قد اقترى ذلك كثيرا من هذه المرتبة يعني هو لم يصل إلى درجة النبوة لكن في الدرجات التي قبلها مباشرة بحيث أنه يشم روائح النبوة وعليه لوائح النبوة وعليه أنوار النبوة فقط لم يصل إلى درجة النبوة لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين ثم تعرضنا بعد ذلك لخروج لخروج علي رضي الله عنه إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له إلى اليمن قاضيا وسفيرا ورسولا وجابيا وجامعا للصدقات وجامعا للجزية من أهل الكتاب خرج علي رضي الله عنه وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفتح قلبه للقضاء بين المتنازعين وفعلا ذلك ما كان واستعرضنا بعض النماذج من قضاء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. الآن وصلنا إلى السنة العاشرة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه خرج مع أصحابه للحج إلى حجة الوداع وعلي رضي الله عنه إذاك في اليمن، فخرج رضي الله عنه من اليمن حتى يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. ومع أنه لم يكن من الوفد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء لوحده ولكن إهلاله وإحرامه كان كاهلال وإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له لأنه هو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به وحتى يأتث والنبي عليه الصلاة والسلام في أول حجه يحجها ولذلك سال النبي عليه الصلاة والسلام سال علي لما جاء قال كيف أهللت؟ يعني كيف فعلت في الإهلال وكيف فعلت في الإحرام؟ فقال يا رسول الله إني قد قلت اللهم إهلالا كاهلال نبيك فكان من, من من حكمته ومن ذكائه رضي الله عنه أن جعل إهلاله وإحرامه كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في ذلك الموقف العظيم وذلك المشهد العظيم وخطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة العظيمة في حجة في الوداع ثم لما كان عليه الصلاة والسلام قافلا إلى المدينة لما كان عائدا إلى المدينة وقع حدث آخر جد مميز في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حديث يدل حدث يدل على عظيم منزلة هذا الإمام على عظيم شرف هذا الإمام على المرتب الكبرى والفضيل الكبرى التي لهذا الإمام على المناقب التي خص بها الإمام علي دون غيره من سائر الناس بما فيهم كبراء الصحابة وبما فيهم فضلاء الصحابة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته إلى في طريق عودته من مكة إلى المدينة وقف عند منطقة يقال لها الجحفة وقد سبق الحديث عنها. وقلنا بأن الجحفة هي المنطقة التي هي التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام ميقاتا. لأهل الشام وأهل المغرب ثم لما نبي عليه الصلاة والسلام أمر بنقل الحمى من المدينة ودع الله عز وجل أن يخرج الحمى من المدينة منتقلت إلى الجحفة الشاهد أن هذا المنطقة التي هي منطقة الجحفة والتي هي منطقة بين مكة والمدينة عندما عند غدير يقال له غدير خم النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقف بأصحابه في تلك المنطقة الجرداء القاحلة كانت منطقة بحراء قاحلة جرداء فتوقف بها النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف معه أصحابه إذاك طبعا الآن نحن يعني لنبين أن الحدث ليس عاديا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأمر لم يأتي عرضا هذا الفضل الذي سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب في هذا الحدث لم يأتي عرضا لو كان عرض كان في جواب عن السؤال كان في سياق حادثة معينة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يوقف أصحاره جميعا ليخبرهم بما سيخبرهم به إلى الأمر ليس عاديا الأمر فيه تأكيد وفيه عند من النبي عليه الصلاة والسلام فيه قصد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا الفضل لهذا المجمع العظيم الذي يرافقه في هذا المكان ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الآن الحديث هو في البخاري يعني القصة هي في صحيح مسلم والبخاري لم يذكر هذه الرواية البخاري وهذا من المسائل التي استغربها البعض لماذا البخاري عمدا أهمل هذا الحديث مع أنه على شرطه وإنما الرواية ذكرها مسلم وذكرها طبعا أهل السنان والإمام أحمد في مسنده بروايات مفصلة الإمام أحمد فصل في القصة النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا الغدير وجمع أصحابه، جمع أصحابه جاء تحت شجرة فظل بشجرة وجمع أصحابه وبدأ يسألهم أليس أول المؤمنين بأنفسهم النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه أليس أول المؤمنين بأنفسهم قالوا بلا يا رسول الله جاء في بعض الروايات أليس ولي كل مؤمن يعني أنا أليس أنا ولي كل مؤمن طبعاً ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أليس ولي كل مؤمن ما معنى الولاية طبعاً هي يعني اختلف اختلفت حتى الفرق والطائف اختلفت في تفسير معنى الولاية وإن كان الأصل اللغة الولاية تقصد يعني لها معاني مشتركة من الألفاظ المشتركة تأتي بمعنى النصرة وتأتي بمعنى الصحبة وتأتي بمعنى القرب وتأتي بمعنى الخلافة وتأتي بمعنى الرئاسة يعني انا رئيس كل مؤمن منكم او بمعنى انا صاحب كل مؤمن منكم او انا نصير كل مؤمن منكم او انا نصير كل مؤمن منكم فكل هذه المعاني تقتضيها لكن انظر الى النبي عليه الصلاة والسلام كيف انه قبل ان يذكر فضل علي ماهد ووقع قال الست اولى المؤمنين بانفسهم قالوا بلى يا رسول الله الست ولي كل مؤمن؟ بلا يا رسول الله فلما سيقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جوابهم جاء بما يريد الوصول إليه وما يهدف من كل هذا الجمع ومن هذا الإيقاف الذي أوقف به أصحابه ومن كل هذه القصة قال من كنت مولاه فعلي المولاه إذا أنتم تقرون يعني إذا أنتم تقرون أني ولي كل مؤمن وأني أول المؤمنين بأنفسهم فإن علي كذلك من كنت مولاه فعلي مولاه ثم جاء في الرواية التي في غير صحيح مسلم التي في السنن وفي المسند اللهم وال من والاه وعادي من عاداه قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه هذا الحدث طبعا نحن بغض النظر عن الرافض وكيف استغلوا هذه الحادثة وما نسجوا من هذه الحادثة وما استنظروا من هذه الحادثة بغض النظر كما قلت في أول حصة نحن نذكر الوقائع كما هي لا يعنينا ما يقوله الرافض ولا ما يقوله غير الرافض لكن إذا أخذ الحادثة بجرد الحادثة ليست هينه ولا يسير الحادثة عظيمة النبي عليه الصلاة والسلام يوقف أصحابه ويجمعهم ثم يخطب فيهم وخطبة طويلة عن قضية ولاية عليها آخر ما في الخطبة وإلا في هذا المقام النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بآل بيته وفي هذا المقام ذكر عليه الصلاة والسلام أنه ترك في أصحاره الثقلين الكتاب الله عز وجل وعطرته ال بيته وأنهما لم يفترقا حتى يرد عليه الحوض وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرض لأن عليه الصلاة والسلام بدأ يحس بقرب أجله قال إنه يوشك رسول ربي أن يأتي فأجيب يعني يوشك أن يأتي ملك الموت فيأخذ روحي وإنني تارك فيكم الثقلين ثم وصى النبي صل الله عليه وسلم أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي إذا قضي فيها إحساس من النبي عليه الصلاة والسلام بدنو الأجل بقرب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فحرص صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يترك أصحابه حتى يوصيهم هذه الوصايا العظيمه الشريفه هذه الوصايا الثقيلة في حق آل بيته عموما في حق آل البيت عموما ذكرهم بحق آل بيته بحق آل بيته اوصاهم به بين لهم انهم هم وكتاب الله عز وجل لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ثم أكد على علي بن ابي طالب بالخصوص أكد على منزلة عليه وعلى أن لعلي من الفضل ما ليس لغيره وأنه يجب على المؤمن موالاته طيب لا يمكن أن يكون هذا الأمر اعتباطا لماذا لم يتحدث النبي وسلم عن أبي بكر لماذا لم يتحدث عن عمر أو عن عثمان أو عن أبي عبيدة أو عن سعد أو عن غيرهم من الصحابة لماذا في هذا المجمع العظيم خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا بالذكر هذا السؤال الذي ينبغي أن نتأمل فيه وأن نتفكر فيه لماذا تخصيص علي؟ طبعا حاول بعض أهل السنة تخريج هذا الأمر قال بعضهم قال بأنه لأن علي رضي الله عنه أثناء مسيره إلى اليمن وقعت له قضية سأثر بجارية من السبي وبعضهم قال بأنه كان شديدا عليهم في مسيره بهم قالوا نظرا لكثرة الشكاوى التي شكي بها علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك وقف هذا الموقف، لكن السياق لا يسمح بهذا الأمر. السياق لا يسمح على أن بعض، على أنه بالرجوع إلى الروايات نجد أن هذه الروايات منفصلة عن الروايات، عن الروايات حديث الموالات. يعني روايات حديث الموالات ليس فيها ربط، وإنما بعض الذين حاولوا تخريج الحديث هم الذين حاولوا هذا الربط، هم الذين حاولوا أن يربطوا بينما وقع. من تشكي بعض الناس من علي رضي الله عنه بهذه قضية حديث الموالات، لكن السياق كله يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام سياق الحديث، سياق الرواية بنفسها يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام درى أجل موته وقد صرح بذلك قرر موعد وفاته، فلذلك اكد على أن أكد على أن يوصي أصحابه بمثل هذه الوصايا. في آل بيته عموما وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاصة قال من كنت مولاه فعلي مولاه الله موال من والاه وعادي من عاداه وكما قلت من كنت مولاه فعلي مولاه هذا حديث في صحيح مسلم وإن وبل بل هو حديث وإن حاول البعض إنكاره بل هو حديث متواتر يعني نقله جمع كبير من الصحابة وطبعا نقله بعدهم الجمع عن الجمع فهو حديث متباتر وقد جعله كثير من أهل العلم الذين صنفوا في الأحاديث المتباترة جعلوا حديث الموالات من الأحاديث المتباترة زيادة اللهم وال من وله وعادي من عدا زيادة صحيحة لا في السنن ولا في الموسمد طبعا هناك بعض الروايات في مسنة الطبراني في معجم الطبراني وفي غيره الله وانصر من نصره واخذل من خذله صحة هذه الروايات أو لم تصح لا تؤثر في مضمون الحديث الذي أوله حديث المتواتر وباقيه ثابت بإسناد صحيح اللهم وان من والاه وعادي من عاداه بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علي بن أبي طالب مركز الموالاة ومركز المعادات بحيث جعل يطلب يطل من الله عز وجل أن يوالي من يواليه وأن يعادي من يعاديه ولهذا علي بن أبي طالب فعلا ليس يعني شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام ليس شخصية عادية بحيث النبي عليه الصلاة والسلام فعلا حاول أن يجعلها مركزا حتى إنه كان يعرف المنافق من غير المنافق بعلي بن أبي طالب ومن سب علي فقد سبني والذي فلق ما يقول عليه رضي الله عنه بنفسه والذي فلق الحب وضرأ النسبة إنه لأهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ألا يحبني إلا مؤمن وألا يبغضني إلا منافق اللهم والي من والاه عاد من عاداه يعني دائما نجد في هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من علي مركز تدور عليه الموالات وتدور عليه المعادات ويدور عليه الحب ويدور عليه البض وهو ما لم يجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغيره فأقل ما يمكن أن نفسر به حديث الموالات أن نفسر به حديث من كنت مولاه فعلي المولاه أقل شيء بالنصرة والصحبة وعظم الفضل وعظم المكان هذا أقل شيء أقل شيء يمكن أن يستنبط من الحديث حتى إذا لم نستنبط منه ما استنبط منه الروافض أقل شيء يمكن أن يستنبط من هذا الحديث أن علي رضي الله عنه له من الفضل ويجب أن يكون له من الحب وأن يكون له من الموالات ما ليس لغيره خاصة لما نستعرض التاريخ ونجد مواقع وقائع تاريخية كبيرة كان الإمام علي بن ابي طالب فيها خصما وكان لديه خصوم إذا أنت تتجلى هذه الأحاديث إن لم تتجلى في مثل هذه المواقع. عليه رضي الله عنه كان له خصوم لا من الخوارج ولا من الذين خرجوا عليه من معاوية ومن كان معه إن لم تتجلى هذه الأحاديث إن, إن لم إن لم نسقط هذه الأحاديث وهذه الوصايا التي يوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام قرب نوته إن لم نسقطها في مثل هذه المواضع وفي مثل هذه المشاهد. فأين تسقط مثل هذه الأحاديث؟ ما فائدة هذه الأحاديث؟ ما فائدة أن تقول نعم هذا الحديث صحيح؟ وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله موالي من ولا وعادي من عاداه وقال ذكر في علي وذكر في علي ثم لا نجد لذلك أثراً على مراتك إلى المشاهد والوقائع التي خاضها علي رضي الله عنه وسنعرض لكثير من هذه الأحداث وكثير من هذه المشاهد فيما تبقى من سيرة الإمام علي رضي الله عنه وراء الشاهد أن هذا الحديث حديث الموالات كما حديث المنزلة كما من أعظم الأحاديث التي بينت فضل الإمام علي بن أبي طالب وأظهرت منقبته وأظهرت مكانته في هذا الدين وزنه في هذا الدين هذا الدين النبي عليه الصلاة والله موالي من ولاه وعالي من عاده والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع فهو حين يذكر مثل هذا الكلام فهو يضع منزلة علي رضي الله عنه وسط هذا الدين لما كانت موانات الله عز وجل وموالاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم متعلقة بولاء لهذا الرجل إذا هذا الرجل في هذا الدين وزنه خطير ووزنه عظيم وشانه كبير ثم بعد رجوع رجوع النبي صلى الله عليه وآله قبل ذلك يعني مما ذكره الإمام أحمد، أنا مما ذكره الإمام أحمد في مسنده في قضية الموالات، مما ذكره الإمام أحمد في مسنده أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وخطب فيهم تلك الخطبة وذكر فيهم ذكر لهم ما ذكر في حق علي قام كثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال هنيئا أن علي أم سيت أم سيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنا وقام جاء في رواء في مسند الإمام أحمد وفي غيره أن الصحابة قاموا يهنيئون علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يهنئون على هذه المنزلة التي نالها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا الفضل الذي حازه دون غيره بأن أصبح وليا لكل مؤمنين ووليا لكل المؤمنات فقلت بأن قضية غدي خم لا شك أنها كانت من المواقف العظيمة ومن المنازل العظيمة التي ومن المناقب العظيمة التي كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكما ذكرت كلما قرب موعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وعظمة الفضل إلا وعظمة المناقب أنتم رأيتم من خيب إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وشهادة الشهادة بالحب في خيبر، حديث المنزل في تبوك، الحديث الموالات عند الرجوع من حجة الوداع، ثم لا زال لا زال لا زلنا لم ننتهي بعد مع فضائل الإمام عليه ومع ما على الله ما, ما خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المناقل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أهل نجران يدعوهم إلى الإسلام، أهل نجران معلوم أنهم على دين النصرانية. أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام عرض عليهم الإسلام فاجتمعوا ليروا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقرروا أن يرسلوا خمسين أو ستين من أحبارهم ومن رهبانهم يرسلوهم في وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلوه في دعوته وفيما عندهم فيما في هم عليه من دين النصرانية فعلا جاء ذلك الوفد موذج نجران الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله سبحانه وتعالى نصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف امر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بان يدعو اولئك القوم اهل نجران بان يدعوهم الى المباهله امره, أمره, أمره امر الله سبحانه وتعالى نبيه ان يدعو اهل نجران الى المباهله فقل تعالى ندعو ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي نجعل من كان كاذبا منا تنزل لعنة الله تعالى عليه وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل هذا الأمر وفعلا لضى النبي صلى الله عليه وسلم ليباهل إلى أولئك القوم وهنا يظهر فضل الإمام علي مرة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعى إلى المباهلة جمع السيدة فاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وجاء بهم للمباهلة وقال اللهم هؤلاء أهلي اللهم هؤلاء أهلي ولا شك أن هذا فيه شرف عظيم وفيه منزلة كبرى منزلة رفيعة وسامية لإمام الأمير الم... المؤمنين علي بن أبي طالب أن يخصه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من سائر الصحابة ليس من سائر الصحابة بل أن يخصه من آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم ليجعل له ذلك الفضل وليعتبره صلى الله عليه وسلم كما في حديث الكساء ليعتبره صلى الله عليه وآله وسلم من خصوص من خصوص من خاصة أهله ومن أقرب الناس إليه بل إن بعض العلماء بعض المفسرين بعض المفسرين في تشفير هذه وعلى ذكر المفسرين في الحديث الذي سبق التعرض إليه حديث الموالات بعض المفسرين من المنتسبين إلى السنة جعلوا حديث الموالات لما تحدثوا عن حديث الموالات جعلوه سبب نزول قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته طبعا لا تحدث عن الروافض وكونوا تفسيرهم للآية بلغ ما أنزل إليك من ربك أي بالوصاية لعلي وغير ذلك لكن أنا فقط أشرت إلى أن بعض المفسرين من آل السنة ذكروا في تفسير مثل الطبري أو الفخر الرازي ومن المتأخرين الألوسي أيضا في تفسيره لما جاء إلى تفسير الله عز وجل يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ذكره حديث الموالات وقصة غنيفهم نعود إلى قضية المباهلة قلت بعض المفسرين ذكر أمرا في قضية المباهلة فيه إشارة إلى عظيم فضل أمير المؤمنين علي قال الله عز وجل ماذا قال في, حديث في آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أبناءنا الحسن والحسين نساءنا السيدة فاطمة قالوا إذن علي أين؟ أين موقع علي في آية المباهله لا هو من النساء ولا هو من الأبناء. إن قالوا فلم يبقى إلا أن يكون من الأنفس. نساءنا ونساءك. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الأبناء الحسن والحسين والنساء السيدة فاطمة. قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جعل علي من أهل المباهله جعله من نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على عظيم الشرف وعلى سمو مرتبته عليه السلام مما لم يجعله صلى الله عليه وآله وسلم لغيره ولم يجعل وهذا واضح حتى من كل الأحاديث التي سردناها وكل الفضائل التي سردناها من بداية, من بداية سيرة رضي الله عنه إلى الآن كلها تدل على اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام اعتباره لعلي من نفسه حقيقة لما النبي عليه الصلاة والسلام يؤخي بين كل المهاجرين والأنصار ويخص علي بن أبي طالب بأن يجعله أخا له دون سائر الناس لما يقول له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لما يزعل موالاته ومعادات لما يدعى الموالات فيه والمعاداته فيه في الله والمعادات في الله كل هذا ي. يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتبر عليا كنفسه، ثم تأتي آية المباهة ويخصه من دون الناس بأن يباهل به أولئك القوم هذا كله يدل على عظيم شرف الإنعام عليه عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه طبعا أولئك القوم لأنهم كانوا يعرفون أن أهل النجوان كانوا يعرفون في النبي عليه الصلاة والسلام طبعا رفضوا أن يباهلوا وعرفوا أنه إن إن باهل النبي عليه الصلاة والسلام حلت عليهم لعنة الله إلى الأبد وطبعا كما قلت هذه كانت من المواقف الأخيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيانه لفضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم جاءت قرب مو... دنى موعد موعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذه صلى الله عليه وآله وسلم المرب أخذه صلى الله عليه وآله وسلم المرض، وقال أن تعرض لوفاه النبي عليه الصلاة والسلام ومشاركة الإمام علي عليه السلام في غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن المرور إلى هذا الأمر دون التعريض على حادثه وقعت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكتبه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوثاة قال هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا ويا ليس النبي عليه الصلاة والسلام كتب ذلك الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لو قدر الله عز وجل لكن طبعا هذا في مقادير الله لو كتب ذلك الكتاب لا ارتحنا من كثير من المشاكل وكثير من الاختلافات والنزاعات التي وقعت فيما بعد قال هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا ثم اغمي عليه بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أغني عليه فقال أحدهم ليلتمس الدوات والكتف يعني الكتف الذي يكتبون عليه والدوات التي يكتب بها فهنا اختلف هنا اختلفت الروايات هل عمر هو القائل في بعض الروايات أن عمر هو القائل وفي بعض الروايات أن قال الناس في بعض الروايات قال الناس ولعلنا نرجح روايت قال الناس تنزيها لعمر رضي الله عنه وما علم عنه من أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال عمر قال ارجع فإنه يهجر أو غلبه الوجع أي أن عمر هو منع ذلك الذي أراد أن يأتي بالدوات وأراد أن يأتي بالكتف قال ارجع فإنه يهجر يعني لا يدري ما يقول يعني أصابه الإغماء فهو لا يدري ما يقول حتى لا نكتب شيئا قاله حال إغمائه قلت في بعض الروايات فيها أن عمر رضي الله عنه هو القائل وفي بعض الروايات رجل القرطبي ورجعها بعض المحدثين أن الناس قالوا أنه فقال الناس وليس عمر هو القائل قال ارجع فإنه يهجر أو غلبه الوجع يعني حتى لا يكتب كتابا وهو على هذا الحال قال ارجع فإنه يهجر أو غلبه الوجع حسبنا كتاب الله يعني نكتفي بما في كتاب الله لا نحساس إلى أن يكتب لنا النبي صلى الله عليه وسلم كتابا قال فما زال يمنع منها أدي على الرواية أن عمر هو القائل قال فما زال يمنع منها حتى كثر التنازع يعني ماذا إن طائفة تريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب وطائفة تمنع من أن يكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع الغلط اللغط وكثر التنازع فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجهم من عنده أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا حتى إنهم بعد ذلك بعد ذلك لما عرضوا عليه الدوات والكتف قال دعوني فالذي أنا فيه خير وفي الحقيقة يعني الإنسان هو يقرأ مثل هذا الحديث يتأثر عظيم الأسف لأن ربما لو كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الكتاب للاحداث بقدر من الله عز وجل كان لها فياق آخر وكان لها مجرى آخر ولذلك وقد وقع هذا يوم الخميس وقعت هذه الحادثة يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا ذكر له الخميس كان يقول كان كان بن عباس يبكي ويقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم يبكي حتى حتى بل معه الحصى كما يقول الرواية كان بن عباس إذا ذكر الخميس قال الخميس وما يوم الخميس وما يوم الخميس ثم يبكي حتى يبل دمعه الحصى فقيل له يبن عباس وما يوم الخميس فحكى لهم هذه القصة الحديث من يؤيت ابن عباس فحكى لهم القصة ثم قال إن إنما الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ابن عباس رضي الله عنهما هو من كان جد متأسف وكان جد متحسر أنهم بسبب ذلك الخلاف وسبب ذلك اللغط منع, منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب ذلك الكتاب إن الرزية كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ثم كانت هذه آخر اللحظات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من المغسلين له طبعا علي بن أبي طالب عليه السلام قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت انظر ما يكون من الميت يعني من الرائحه ومن المخلفات قال فذهبت انظر ما يكون من الميت فلم ار شيئا وكان طيبا حيا وميتا او ثم قال بابي الطيب طبت حيا وميتا يا رسول الله ثم دفن صلى الله عليه واله وسلم وطبعا كان عليه رضي الله عنه من اخر الناس الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم وهو يغادر هذه الدنيا حيث تولى دفنه هو طبعا والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا آخر الذين نزلوا في قبره صلى الله عليه وآله وسلم وآخر الذين تولوا دفنه حيث ذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى وهكذا انتهت هذه المسيرة مسيرة الإمام علي بن أدي طالب عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صغره حين كبره في مشاهده في مواقفه في حضوره في دخوله وخروجه داخل بيته عند, المواقف عند اللحظات الحرجة عند المواقف العظيمة في كلها نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد علي بن أبي طالب حاضرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأحوال ستتغير ستتغير أمور كثيرة أحوال كثيرة فستتغير ستقع أحداث خلافات نزاعات معارك خاضها الإمام علي رضي الله عنه قاتل على تأويل هذا الكتاب كما قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تنزيله ذلك ما سنعرض له إن شاء الله عز وجل في الحلقات المقبلة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين